فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوالثون الذين يرسون الفدوس هم فيها خالدون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 جناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائق ما كنا عن الخلق غافلين وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ تَنبُتُ بِالذُّهْنِ وَصِبْغِ آكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين انه الا عدل بهم ديننه فتربصوا به حتى حين قَالَ رَبِّ صُبَّنِي بِمَا كَذَّبُونَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ فِيكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاطِعْنِي ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فاذا سنويت ات ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذين نجانا من القوم الظالمين وقل رب ان ذنلم ظلم مباركا ولا تخير المنزلين ان في ذلك لايات وإن أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل يأكل مما تأكلون منه ويشربون سُبْحَانَ رَبِّكَ وَلَئِنْ أضَعْتُ بَشَرًا مِثْلَكُمْ مِنْكُمْ إِذًا لَّقَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَدُوٌّ مُفْتَرٍ ابون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء تبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من امه ادلها وما يستغفرون ثم ارسلنا رسلنا تترا كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ مَعَهُ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمِهِمْ لَنَعْبُدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَآوَيْنَا وَيَا بَنِي آدَمَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِين أيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَادِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كالهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد في السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقراد ربك خير وهو خير وازقين كَنَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِذُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ للجوا, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا تَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ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 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطيد الا اساطير الاولين كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تفكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَسْتَقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُدِيرُهُ وَلَا يُدَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 خَفَّت مَوَازِينُهُ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ سَلْفَحُوا تَخَذَّتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ بِئْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهُمْ مُؤَجَّلُونَ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم رب اغفر وارحم وان ته خير الراحمين